صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من بني المطلب وبني هاشم من الشعب من شعب أبي طالب بعد ثلاث سنين من الحصار الجائر الظالم الذي فرضه المشركون عليهم وبعد خروجهم من الشعب بفترة ليست في مرض أبو طالب وحضرته الوفاة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه في قصة أخرجها البخاري ومسلم من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل وقال أترغب عن مله عبد المطلب فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما قال وأعاد ما قال ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على عمه الشهادة وهما يعرضان عليه الكفر حتى كان آخر ما قال أن قال هو على ملة عبد المطلب ومات على الكفر وحزن النبي صلى الله عليه وسلم لموت عمه على الكفر حزنا شديدا وفي هذا يا معاشر الفضلاء قبل أن نكمل لفته لنا جميعا وهي أن الرفقة السيئة ربما صدت بل غالبا ما تصد الإنسان عن الخير وإذا تكلمنا عن الرفقة الصالحة والرفقة السيئة يتبادر إلى أذهاننا مجموعة من الشباب المراهقين الذين يغري بعضهم بعضا بالفسق وما يخطر في بالنا أن حتى الكبار يحتاجون إلى الرفقه الصالحة وأن حتى الكبار عليهم خطر من الرفقة السيئة فهذا أبو طالب كان شيخا كبيرا كان رجلا عاقلا من أشراف قريش فلما جالس هذه الرفقة السيئة مات على الكفر مع يقينه بأن النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم على الحق ولذلك علينا أن نحذر ولا يقول الإنسان أنا كبير وتجاوزت مرحلة أن يؤثر علي المؤثرون الإنسان لا بد أن تؤثر عليه الرفقة ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم المعصوم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعمره قريب من الخمسين والوحي يتنزل عليه وهو معصوم بفضل الله ومنه وكرمه ومع ذلك جاءت هذه الوصية له وهي لنا نعود الى حديثنا حزن النبي صلى الله عليه وسلم لموت عمه حزنا شديدا خاصه انه مات على الكفر وقال والله لا لك ما لم انه عن ذلك فجاءه النهي من الله عز وجل ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم ثم قال بعدها سبحانه وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه هنا لفت يا معاشر الفضلاء أيهما أغلى وأحب إلى الإنسان أبوه أم عمه لا شك أن الأب أغلى ففي هذا تسلي أهل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عمك الذي أحببته وحرصت على أن يدخل في الإسلام قد مات على الكفر فجدك إبراهيم قد مات أبوه وقد ناظره وكما قص الله علينا في سورة مريم وعرض عليه الإسلام وبين له الهدى فأصر على الكفر ومات كافرا ولما أراد أن يستغفر لأبيه لأنه وعده بذلك تبين له أنه من أصحاب الجحيم فتوقف عن الاستغفار لابيه وأنزل الله عز وجل في شأن أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هل النبي صلى الله عليه وسلم يهدي؟ ولا ما يهدي؟ قال سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت وقال سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فهو يهدي هداية الدلاله والإرشاد وهذه له وللأنبياء وللمصلحين وللدعاه كلهم يهدون ويبينون ويرشدون إلى الحق ولكن هداية التوفيق والإلهام التي تقذف الإيمان في قلب الإنسان هذه ليست لأحد إلا لله سبحانه وتعالى حزن النبي صلى الله عليه وسلم على موت عمه واجترأ عليه المشركون بعد موت عمه حتى جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما اجترات أو قال ما نالت مني قريش ما نالت حتى مات أبو طالب ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا فإن الله عز وجل يبتلي عباده الصالحين ماتت خديجه خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مجرد زوجة كانت أنس للنبي صلى الله عليه وسلم كانت مصدر من مصادر الثبات واليقين والراحة خديجه التي حين جاءها النبي صلى الله عليه وسلم ترعد بوادره من شدة ما رأى من الهول في غار حراء قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا كانت اول من امن به صلى الله عليه وسلم ورضي عنها ماتت رضي الله عنها وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان جبريل اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه خديجه قد جاءت معها اناء فيه إدام او شراب او طعام فإذا جاءت فأقرئها السلام من الله ومني وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب وهذا الحديث جاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها وجاء أيضا من حديث عبد الله بن أبي أوفى بشارة خديجة رضي الله عنها بقصر في الجنة لا صخب فيه ولا نصب قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحن امرأة فرعون ومريم بنت عمران لما توفيت رضي الله عنها وارضاها ازداد حزن النبي صلى الله عليه وسلم وازداد صبره وثباته ويقينه ولذلك أهل السير يسمون هذا العام الذي توفي فيه أبو طالب وتوفيت فيه خديجة عام الحزن سمونه عام الحزن لأنه كان أمرا شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله عز وجل يثبت عباده على الإيمان واليقين والتقى وكيف لا يثبت والقرآن ينزل عليه والوحي ينزل عليه والتثبيت من الله عز وجل والهداية واليقين تنزل عليه واشتدت أذية المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة في نفس العام الذي توفيت فيه خديجة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة وخديجة اتفق العلماء على أن أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجه وعائشة ولكن اختلفوا أيهما أفضل هل خديجة أفضل أو عائشة أفضل فمنهم من قال خديجة أفضل ومنهم من قال عائشة أفضل ومنهم من فصل فقال بالنظر إلى ابتداء الأمر فخديجة أفضل لأنها ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم وآزرته وكانت له سندا وبالنظر إلى ما آل إليه الأمر فعائشة أفضل لأنها هي التي نشرت علم النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك عائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ألفين ومائتي حديث وكان الصحابة إذا اختلفوا في أمر ذهبوا إلى عائشة يسألونها حتى كبار الصحابة وقد جاء مرة ما أدري ذكرت هذا لكم ولا لا لكن قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة فله قراط من الأجر ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان وكان ابن عمر سمع أول الحديث أن من صلى على الجنازة فله قراط من الأجر فكان يصلي على الجنازة وينصرف فلما سمع هذا الحديث من ابي هريرة استغرب فقال أكثر علينا أبو هريرة يعني يأتي بروايات لا نعرفها أكثر علينا أبو هريرة فقال قال أما القراط الأول فقد سمعنا وأما القراط الثاني فما سمعنا فأرسل رسولا إلى عائشة ليسأله هنا الشاهد وماذا اختلفوا سألوا عائشة وأخذ حجارة يقلبها في يديه وينتظر فلما جاءه الرسول الذي أرسله إلى عائشة قال تقول عائشة صدق أبو هريرة فالقى الحجارة وقال قد فرطنا في قراريط كثيره يقول فاتني قراريط لأني كنت جهلت هذه المعلومة المقصود أن العلماء اختلفوا وهذا رأي شيخ الإسلام أن بالنظر إلى أول الإسلام فخديجة أفضل وبالنظر إلى ما آله إليه الأمر فعائشة أفضل فكلاهما فضليات رضي الله عنهن جميعا وعن سائري الصحابيات وأمهات المؤمنين المقصود أيها الفضلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه الأمر والنكتة التي اردت أن انبه عليها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة في نفس العام الذي توفيت فيه خديجة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس وفاء لخديجة حتى كان بعد موتها بسنين إذا أتي بالشاه قسمها وتصدق بها وأرسلها هدايا لقرابة خديجه وصويحبات خديجة وفاء لها ومع ذلك تزوج من أول ما توفيت من البدع المحدثة في الثقافة الحديثة أن الإنسان يقول لا إذا توفيت زوجته من الوفاء لزوجتي ألا أتزوجه بعد أن تموت لا هذه ثقافة ليست من ثقافة الإسلام بل قال الإمام أحمد ينبغي للمسلم إذا توفيت زوجته أن يتزوج من اليوم الآخر لأن المرأة أنس وعفاف للرجل وليس من الوفاء للمرأة الا لا يتزوج الرجل عليها وأيضا حتى المرأة إذا توفي زوجها فلها الحق أن تتزوج لا إشكال نعم إذا كانت تقول أنا سأبقى لن أتزوج من أجل أبنائي هذا أمر آخر وأما من أجل الزوج فلا أمر كان النساء يتزوجن رجل ورجلين أسماء بنت عميس تزوجت جعفر رضي الله عنه جعفر الطيار ولما استشهد في موته تزوجت أبا بكر ومن أفضل من أبي بكر فلما توفي أبو بكر تزوجت علي رضي الله عنه ما في إشكال فلذلك هذه الثقافة التي وردت إلينا من قضية أن من الوفاء للمرأة التي يتزوج عليها الرجل يتزوج بعد أن تموت الرجل ومن الوفاء هذه ثقافه أجنبية على المسلمين أنا أخشى أن أطلنا على كل حال ساختم بقصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما ضاق به الأمر في مكة إلى الطائف فعرض نفس عرض نفسه على أشراف أهل الطائف ولكنهم ردوه ردا شنيعا بل أغروا به السفهاء فرموه بالحجارة حتى دميت عقباه وكان معه زيد بن حالفة رضي الله عنه وكان يقيه من الحجارة حتى دمي رأسه وقفاه وقدماه أيضا هو رضي الله عنه وأرمه فعاد النبي صلى الله عليه وسلم مهموما وقال الدعاء المشهور اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك علي سخط فلا أبالي ولكن عافيتك اوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بسخطك أو ينزل بعذابك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة لي إلا بك عاد صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى مكة جاءه جبريل فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما أجابوك وقد أرسل إليك ملك الجبال فامره بما شئت فجاءه ملك الجبال فقال يا محمد بعد أن سلم عليه ذلك فيما شئت أن, شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا ولما أراد أن يدخل إلى مكة إلى هذه البلدة التي هو يترفق بأهلها ويقول لملك الجبال لا تطبق عليهم الأخشبين ذكر ما يمكن أن يتربص به المشركون فأرسل إلى المطعم بن عدي النوفلي فقال أدخل في جوارك يحتاج إلى من يجيره من المشركين في مكة وهو يترفق بهم ويقول لا اني أستأني بهم فقال نعم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بالكعبة والمطعم ابن عدي ومعه عشرة من أبنائه كل منهم في طرف من أطراف المسجد وهو ينادي بأعلى صوته ألا إني قد أجرت محمدا انتهى أحد يستطيع يأتي ولذلك من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا أنه لما أسر من المشركين سبعون في غزوة بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم ابن عدي حيا فسألني هؤلاء لفرقتهم له يطلق سبعين أسيراً من أجر الرجل انظر إلى الوفاء على كل حال الحديث في هذا يطول أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم بكل خير ولعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم نتكلم عن الإسراء والمعراج صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين